Book बुक 58 58 शरीराचे अवयव अजम अजम मी मानसाचे चित्र रेखाटत आहे ارسم رجلا ارسم رجلا سرवात प्रथम डोके अरास اولا अरास اولا मानसाने टोपी घातलेली आहे अरजुल यर्टदी कुब्बा अरजुल यर्टदी कुब्बा कुनी केस पाहू शकत नाही الشعر لا يراه احد الشعر لا يراه احد كوني كان पण पाहू शकत नाही الاذنان لا يراههما احد ايضا الاذنان لا يراههما احد ايضا كوني पाठ पण पाहू शकत नाही الزهر لا يراه احد ايضا الظهر لا يراه أحد أيضاً. مي دوڑي آني التونت ريخاتت آهي. أرسم العينين والفم. أرسم العينين والفم. مانوس نعطت آني حست آهي. الرجل يرقص و يضحك. الرجل يرقص و يضحك. माणसाचे नाक लांब आहे तवील. त्याच्या हातात एक छडी आहे त्याच्या गळ्यात एक स्कार्फ आहे هو يرتدي وشاحا حول العنق هو يرتدي وشاحا حول العنق هيwała आहे आणि खूप थंडी आहे الفصل شتاء والجو بارد الفصل شتاء والجو بارد बाहु मजबूत आहेत الذراعان قويتان الذراعان قبطان پای पण मजबूत आहेत الساقان ايضا قويتان الساقان ايضا قبطان माणूस बर्फाचा केलेला आहे الرجل مصنوع من الثلج الرجل مصنوع मिन एल् त्याने पॅन्ट घातलेली नाही आणि कोट पण घातलेला नाही बनतोन वन पण तो थंडीने गाठत नाही लकीन रजूला गैरवर्दन لكن الرجل لا غير بردان ها هيك حما مانو اه هو رجل من ثلج هو رجل من الثلج